ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق هذه الجملة تتعلق بمسألة القرآن وهي مسألة عظيمة افترقت فيها الطوائف إلى فرق حادت عن طريق أهل السنة والجماعة والذي عليه أهل السنة وأهل الحديث هو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة فالقرآن كلام الله كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ومعلوم أنه يتلو عليه القرآن فالقرآن هو كلام الله وهو كتابه كما وصفه الله بانه كتاب مبين كتاب انزلناه اليك ارف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ولا يدفي هذا كثيره وهو وحيه كما قال تعالى انه هو الا وحي يوحى وتنزيله تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين فهذه الأوصاف كلها مذكوره في القرآن أن القرآن هو كلام الله وأن القرآن هو وحيه وتنزيله وكتابه لأن هناك من خالف في بعض هذه المسائل قال غير مخلوق لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته ولا يكون منه شيء مخلوق تبارك وتعالى ولا يكون منه شيء مخلوق ومن قال بخلق القرآن فقد قال بنفي صفة من صفات الله وإنكارها ولهذا قال المؤلف هنا ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم يعني عند أهل الحديث وهذا إجماع حكاه الصابوني هنا كما ترى فهو كافر عندهم يعني عند أهل الحديث هذا إجماع وساق أيضا البخاري رحمه الله الإجماع على هذا في كتابه خلق افعال العباد اللالكائي في شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حكى إجماع السلف على هذا نقل عن الأئمة وسماهم بأسمائهم أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومعنى قول الجهمية والمعتزلة إن القرآن مخلوق معناه إنكار صفة الله وأيضاً انكار بقية الصفات وأيضاً انكار الرسالات كلها لأن الرسول يأتي برسالة من عند ربه والرسالة هي الأمر والنهي والكلام والوحي فهؤلاء زعموا أن الله لم يتكلم ولم يوحي بشيء وأن هذا مخلوق والرابع يلزم على هذا القول إبطالوا الشرائع لأن الشرائع مبنية على الأمر والنهي وهو الوحي وهم أنكروا أن الله جل وعلا يتكلم وأنكروا أن الله جل وعلا يوصف بالكلام فهذا لازم قول جهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم وكان السلف يعظمون ويشنعون عليهم بهذه المقالة لأن السلف يعرفون ماذا تحويه من الباطل وماذا يلزم عليها من اللوازم الباطلة التي سمعتم بعضها فمقوله ان القران مخلوق هذه تقتضي التعطيل والتكذيب وإنكار الشرائع والرسالات هذا مقتضاها ولازمها ولا يهون من شأنها إلا أهل البدع أو جاهل مغرق في الجهل لا يدري ماذا يقول فالجاهل يجب عليه أن يسكت وأما أهل البدع فيتصدى لهم أهل العلم بالرد عليهم وفضحهم وبيان خبث مقالتهم وفي الأزمان المتأخرة خرج من أهل البدع من يقول دعونا من هذا الكلام القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا. يشتت الأمة هذا يفرق الجامع فقائل هذا الكلام إما أنه مغرق في الجهل لا يدري ولا يفهم ولا يعظم الله جل وعلا ويعرف مدلولات هذه الكلمات وإما أنه من أهل الكيد والخبث الذي يدري ويعرف ماذا يقول ولكنه يريد ان يغر السذج بمثل هذه العبارات الرنانة عند بعض الناس فلا يغفل طالب العلم عن هؤلاء ولا تنطلي عليه شبهاتهم قال المؤلف رحمه الله طيب قبل الاجماع الذي حكي في تكفيرهم اجماعهم منضبط غير منخرق لم يعرف عن احد من السلف انه لم يقل بذلك لكن المتقدمين الذين لم تبلغهم هذه المقاله لم يحفظ عنهم شيء في هذا لانه لم تحدث هذه البدعه في زمنهم فمثلا الصحابه رضي الله عنهم هذه البدعة لم تحدث في زمنهم ولم يخطر ببال أحد أنه يتجرأ ويقول إن القرآن ليس كلام الله وأن القرآن مخلوق ولم يتكلم الله به لم يجر أحد ان يقول هذا ولا يخطر ببال أحد أن يقول هذا ولهذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة تكلم بهذا ولكن هناك كلمات عن الصحابة تدل على أنهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله كان ابن مسعود يقول من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفاره هذا شيء صعب جدا لماذا يعني متقرر عند السلف عند ابن مسعود أن الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته لا يكون الحلف بشيء مخلوق ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكن الحلف بالله وبصفة من صفاته هذا شيء مشروع وجائز هذا مثال فقط قال والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه الضمير على عليه على القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به بالقرآن الروح الأمين من هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين المراد بهذه الجملة الرد على من زعم أن القرآن قرانان. قرآن نزل غير مخلوق مخلوق وقرآن لم ينزل وهو المعنى النفسي وهو غير مخلوق وهذه كلمات الأشاعرة والماتريدية فإنهم يفرقون بين الذي نزل فيزعمون أنه مخلوق وبين الذي لم ينزل وهو المعنى النفسي فالمؤلف يرد عليهم وهذا كلام غير صحيح يقول نعيد العبارة مرثان يتأملها والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه يعني القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال المؤلف وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم امته كما امر به في قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فكان الذي بلغهم بامره بامر الله تعالى فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل يعني الذي بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الله وفيه قال صلى الله عليه وسلم اتمنعونني أن أبلغ كلام ربي هذا الحديث عند أصحاب السنن قال الرجل يحملونه إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن ابلغ كلام ربي بسم الله إذن هو المبلغ القرآن هو إيش تبعوا معي هو إيش المبلغ هو الذي وصل إلى الصحابة إذن الذي حفظه الصحابة وقرأوه وعلموه وتعلموه هو إيش هو القرآن ليس هناك قرانان القرآن نزل وقرآن لم ينزل كما يفتري هؤلاء القرآن هو كلام الله ولهذا المؤلف أكد الموضوع هذا مرة ثانية فقال وهو الذي تحفظه الصدور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا هو القرآن آية الكرسي سوره البقرة كل سور هذه هو القرآن وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لفظ وحفظ حافظ حيث وأحيث تلي وفي أي موضع قرأ وكتب في مصاحف أهل الإسلام والواحص بيانهم وغيرها كله كلام الله عز وجل جل جلاله غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم فهو كافر بالله العظيم من زعم أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم هذا الذي أجمع عليه السلف كما تقدم إذا كتب في المصاحف الحبر مخلوق القلم مخلوق الورق مخلوق لكن المكتوب ايش كتب قال كتب آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا هذا غير مخلوق هذا كلام الله طيب هذا في الكتابة في الحفظ الصدر وقوة الذاكرة هذه كله مخلوقة لكن المحفوظ هو كلام الله غير مخلوق إذا تلته الألسن تلاوة عمل اللسان حركة اللسان، ارتفاع اللسان وانخفاضه، هذا اللسان وحركات ايش كله مخلوق. لكن المطلب هو كلام الله غير غير مخلوق. طيب. يقسى نعمة الحاكم. طيب أيضا الصوت صوت القارئ ما؟ صوت القارئ الذي يتي القران صوته مخلوق والكلام الذي يقراه غير غير مخلوق فإن الكلام انما يضاف حقيقه الى الى من قاله مبتدئا منشئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا الان مثلا اذا قام رجل و تكلم وقال انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهي إلى الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرائا ينكفها فهجرته الى ما هاجر اليه السامع الذي يعرف الاحاديث يقول هذا كلامه الرجل الذي تكلم ام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه لم ير الرسول ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك لماذا لان الذي ابتدى هذا الكلام من هو الرسول صلى الله عليه وسلم مثال اخر بعيد عن الحديث لو رجل من المعاصرين قام يلقي قصيده مشهوره كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللي بين الدخول فحومري مباشرة العارف بالشعر يقول هذه المعلقه من المعلقات السبع قصيده امري القيس ينسبها لمن لمن قالها مبتدئا لا ينسبها لهذا الرجل لانه يعرف انه لم لم ينشئها هو لان الكلام عند العقلاء ليس من المسلمين فقط من اهل الارض كلهم يضاف الى من ده يعني في الاذاعه مثلا مذيع يقرا الاخبار هذا يقول هذا بيان من الديوان نحن كذا وكذا امرنا بكذا وكذا هل الناس عندما يسمعونه يقولون هذا الذي يتكلم هو صاحب الامر والنهي لا هذا ينقل كلام غيره كذلك فالقاعدة يعني واضحة فإذا قرأ المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب في هدى للمتقين وأخذ يتلو نقول هذا كلام من كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله جل وعلا الصوت الذي نسمعه من القارئ صوت مخلوق صوت صوت قارئ لكن الكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى واضح هذه المسألة؟ في أحد ما واضحت يقول ما فهمتها يرفع عيده ما في شيء أعيدها مرة ثانية وثالتها لازم تفهمونها أيوة في فرق بين الصوت والكلام أحسنت ما أجمل هذا السؤال الآن تسمع صوتي أنت صح ولا لا؟ هل الان تسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انا اقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا كلام الرسول ولا لا عليه الصلاه والسلام انت تسمع كلام الرسول لكن الصوت صوتي انا عرفت عرفت الفرق بين كلامه وبين الصوت واضح جدا ما يبغى لي شرح كل العقلاء حتى الكفار يفهمون هذه المساله مساله عقليه واضحه ما تحتاج دراسة واضح الحين بارك الله طيب نكمل القراءه يقول رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ طبعا صابوني من شيوخه الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الامام ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه ابن خزيمة هذا من كبار العلماء علماء السلف، من كبار علماء السلف وكان يسمى إمام الأئمة من الحفاظ الكبار المعروفين بالسنة والدعوة إليها رحمه الله. يقول سمعت الإمام ابا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه هذا يدلك على أن الائمه متفقين متفقون على أن من قال بخلق القرآن فهو إيش؟ كافر ومن آثار الحكم على الرجل بانه كافر هل شهادة تقبل لا تقبل شهادة المسلم هي التي تقبل هل يعاد إن مرض ها؟ لا يعاد لماذا هذا عقوبة هذا هذا هجر تأديبي زجر ولا يصلى عليه مات لأنه خرج من الإسلام ولا يدفن في مقابر المسلمين لأجل هذا ايضا يستتاب ماذا معنى يستتاب يعني يقال له توب يرضى على السيف ما الذي يقول له توب ولي الأمر ولي الأمر لأن هذه مسائل الحدود وتنفيذ الحدود عند ولاه الامور ليست عند الأفراد وهذا كلام من خزيمة والعلماء مرادهم رحمه الله حكمه الشرعي أما تنفيذ الحدود فهو لولاة الأمر فإذا نفذ ولي الأمر حد فهذا هو المطلوب وإذا لم ينفذ فلا يجوز للأفراد أن ينفذوا الحدود لأنه تحدث بسبب ذلك الفوضى ويسمي العلماء هذا افتياتا يسمونه ايش إفتياتا لو إنسان اخذ أراد أن ينفذ الحدود فيقطع يد السارق أو يرجم الزاني أو يجلد الزاني البكر هذا يسمونه ايش افتياتاً على ولي الأمر يعاقب صاحبه عقوبة تناسب الحال لأن تنفيذ الحدود من صلاحيات ولي الأمر وليس لأفراد الناس. مسائل الهجر الهجر هذه مساله تحتاج تفصيل لان الهجر نوعان هجر وقايه وهجر تأديب وزجر فهجر الوقايه للجميع احد يعني يبتعد عن اماكن ايش الشر اماكن بدع والضلالات لا يجالسهم ولا ياخذ عنهم خوفاً على نفسه يبتعد عن اماكن الباطل كما قال تعالى وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأما وكذلك إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبههم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحذر والبعد أن سمع بالدجال فلينأ عنه يعني يهرب. طيب النوع الثاني الهجر التأديبي أو هجر الزجر ايقاع العقوبة هذا بحسب المصلحة والمفسدة وهذا يكون لأهل الشأن كالعلماء الكبار يوجهون العامة أما يأتي بعض الأفراد الصغار ويطبقونها على الناس لا ما ينفع هذا ربما تحدث مفسدة أكبر ولهذا كان السلف يفصلون في الهجر التعزير والتأديم يفصلون فيه بحسب الحال وبحسب الوقت وبحسب القدرة هذا طيب قال فأما اللفظ بالقرآن ننتقل مسألة جديدة اسمها مسألة اللفظ فأما اللفظ بالقرآن وبقرأ الكلام كله بعدين نشرحه فاما اللفظ بالقرآن فإن شيخ أبا بكر الاسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لاهل جيلان من زعم أن لفظه بالقران مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروق في مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم انتهى هذا كلام من؟ ابن مهدي وإنما ذكرت هذا الفصل بعيني من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط ابي عم المستملي قال سمعت أبو عثمان سعيدة بن اشكاب يقول سألت اسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في اللفظ أو أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عم, من عم من في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام أئمة الاولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت ابا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية اللفظية جهمية قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله. إذ لم يكن لنا فيه إمام لا تم به سوى وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورغوانه هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلت نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه قلت وهو اعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعه والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظيه جهميه فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللف تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظ لمخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية وحكي عنه أيضا انه قال اللفظية شر من الجهمية وأما ما حكاه محمد المجرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث كلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات أتوا بالمحدثات وعتوا وعتوا عما له عنه من الظلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعه ومن حق المتسنن يعني صاحب السنة أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المكتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه أخبرنا حاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجرا... الجراحي, أو الجراحي الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال, حد... قال وهب بن زمعة اخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر هذه المسألة مسألة اللفظ بالقرآن أختصرها لكم في يعني اختصار يسير وأحاول أن أسهلها فنقول والله الله التوفيق امور العقيده ناخذها من القران ومن السنه فياتي بعض الناس بالفاظ خارجه عن هذا الفاظ مجمله الفاظ محتمله فالواجب عند ورود هذه الالفاظ التحرز لان اللفظ المجمل قد يدخله احتمالات كثيرة بعضها صحيح وبعضها خطا قد يكون صاحب اللفظ المجمل يريد شرا يريد إيش؟ شرًا أول الأمر تذكرون الدرس أمس قلنا تسلسل البدع آخرها الجهميه صح ولا لا؟ مقالاتهم أخبث المقالات نفي الصفات تذكرون هذا؟ من ضمن مقالاتهم نفي الصفات ومنها صفه الكلام وبالتالي القرآن ليس بكلام الله هكذا عقيدتهم كان السلف وإما ينكرون عليه ما شد الإنكار وقت لم مالك بن انس وما بعده بحوالي أربعين سنه كان امرهم في صغار في ذل وفي اندحار لكنهم يختفون بهذه المقالات البناء العظيم الذي حدث انهم استطاعوا ان يدخلوا معهم في هذه المقاله بعض ولاه الامور فاستطاعوا ان ينفذوا الى المامون الخليفه العباسي واقنعوه بهذه المقاله فاقتنع بها يظن انها هي الحق وان هذا من تنزيه الله فصار المعتزله معه الجهميه وصار يؤيدهم وامتحن اهل السنه وتعرفون المحنه العظيمه وكان يخفي هذه المقاله هو ك في نفسه يعني المامون الخليفه كان يخفي هذه المقاله وكان يخاف من علماء الإسلام لأنهم هم الذين الله جل, جل وعلا جعل لهم القبول. ومن أكبر علماء الإسلام في ذلك الوقت لا قبل أحمد بن حنبل أحمد كان شاب ومن أكبر علماء الإسلام يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإسلام يقال له يزيد بن هارون كان له شأن عظيم في الأمة في ذا وقته وأمثاله من علماء الحديث وأئمة المسلمين وأئمة الفقه حتى مرة من المرات الخليفة أرسل ليزيد بن هارون في المسجد وقال قل له إن الخليفة يقول إن القرآن مخلوق يبي يختبره فوصل إليه وقال إن الخليفة يقول كذا قال كذبت الخليفة ما يقول الكفر هذا كفر بالله فكان يخاف منه كان لما مات يزيد بن هارون تجرأ فأخذ يتداول هذه المقالة حتى عام 218 في سنة 218 في أولها أصبح يدعو الناس بالقوة إلى هذه المقال يدعو الناس بالسيف إذا كان أسير من أسار, أسار المسلمين عند الروم تقول بخلق القرآن نفتديك نعطيهم فلوس ناخذك ما تقول؟ خليه. سجن من سجن وعذب من عذب واوذ من اوذي وكان الامام احمد احد هؤلاء الذين اوذوا في الله وابتلوا في الله وصبر صبر على المحنه رحمه الله وغير من اهل العلم ثم نفس السنه هذه استدعاه المامون وكان في ترسوس دعا الامام أحمد ربها اللهم لا ترينيه في الطريق جاءهم خبر أن ها مات في نفس السنة حكم بعده خليفتان استمروا على نفس الطرحان لكنهم أخف من الأول فجلد الإمام أحمد في زمنهم وحصل ما حصل ثم أطلق ونهي عن التحديث وانتهى ما رأى قال أنا امام زماني كيف انتهى ولي الامر نهالي انتهى صار ما يحدث الا في بيته انه يرى السمع والطاعه هذا منهج السنه والجماعه حتى ان بعض الناس قال الا ترى ما حدث الا تخرج عليهم قال لا هذا في فتنه هذا فيه سفك دماء على <هذا> حديث على خلاف هذا رحمه الله ونهاهم عن الخروج بشده الشاهد لما جاء المتوكل رحمه الله نصر السنه وأيد الامام احمد وقمع المعتزله ماتت دوله المعتزله من عهد المتوكل الى يومنا هذا ما عاد لهم دوله والحمد لله لكن بعد ما ماتت هذه الدوله بقي اهل الشر وأهل السوء منهم يدسون ايش السموم اشتهر عند الناس كلام الامام احمد كل الناس احبوا الامام احمد صار امام اهل السنه في وقته طبعا لان الشافعي قبله قد مات مئتين و ومالك مات قبلهم بالسنين ما ادرك هذه الاشياء لا الشافعي ولا مالك ما ادركوا هذه الفتنه ما ادركوا المحنه اللي يدعي ان الشافعي ادركها ما عنده سنه الشافعي مات سنه 200 و أربعة وهذه والامتحان حصل 218 لكن من الناس من يروي الأشياء اللي ما يتأكد منها فصار بعض المبتدعه يحاولون أن يغروا أهل السنة بكلمات مجملة شو يقولون بدلا من أن يقولوا القرآن مخلوق هي كلمة معتزلة يقولون لفظي بالقرآن مخلوق الآن العامي ما يدري يقول لفظي يعني إيش حركات اللساني صحيح مخلوق إذن لفظي بالقران مخلوق ويمشي معهم على الخط وهو من أهل السنة ما يدريش مقصودهم هم مقصودهم نفس القرآن لكنهم أرادوا التلاعب بالألفاظ كان الامام احمد يعرف مقاصدهم يقول اللفظية جهمية لا, تغر لا يغرون اللفظية جهمية من قال لفظ بالمخ... بالقرآن مخلوق فهو جميل اغسر ايدك ملك طبعا بهالطريقة الامام محمد سدش سد باب فتنة اخرى لانهم ارادوا ان يدخلوا على اهل السنة من هذا المقال ولمام احمد بين في بعض الروايات عنه قال من قال لفظي بالقران مخلوق يريد به القران اما يريد ايش الفاظ العبد لحركات اللسان وصوته هذا حدا لا شك انه ايش لا شك انه مخلوق فسد سد الامام احمد هذا الباب باب الفتنة طبعا صارت بعده اغلاط ونقل على عن الامام احمد كلام غلط في هذا المقام ولا نريد معكم لكن نعطيكم التفصيل كلمة اللفظ القول القصص الحكاية وما أشبهها من المصادر مصدر لفظ يلفظ إيش لفظا قال يقول قولا قص يقص قصصا وهكذا حكى يحكي حكاية هذه تسمى مصدر اللفظ القول الحكاية القصص تسمى إيش مصدر المصادر في لغة العرب بغض النظر عن هذا الموضوع المصادر قد يراد بها نفس الفعل نفس الفعل الحدث اللي يحدث من العبد أو من المخلوق أو من المتكلم وقد يراد بالمصدر ليس الفعل أو الحدث يراد به المفعول كم صار عندنا احتمال احتمالين بقي احتمال ثالث ها قد يراد به مجموع الأمرين قد يراد به مجموع الأمرين يعني الحدث نفسه أو الفعل نفسه مع, مع المفعول. وهذه مسائل دقيقة في اللغة العربية خارج عن هذا البحث فمثلاً أن تقول لفظت لفظاً حسناً ايش معنى لفظاً حسناً؟ يعني إخراج للكلمات كان في نبراته جميلة إذن إخراجه أنا فعل صح ولا لا سمعت الفاظا جميلة تريد بها الملفوظ سمعت اليوم الفاظ جميلة في الإذاعة تريد نفس الكلام ما تريد إيش طريقة الحد... الكلام أو... فاللفظ احيانا يراد به الكلام الملفوظ وأحيانا يراد به إيش؟ فعل تلفظ الإنسان لفظ يلفظ لفظا جميلا عندما إنسان يجمع الحروف جمع يجمعها كلها ما تذرج تفرق بين الحروف هذا لفظه غير جميل دمج الحروف مع بعضها وآخر يخرج الالفاظ مخرجا تقول هذا لفظه لفظ جميل يعني تلفظه وفعله جميل صار الان عندنا المصدر يطلق على مره الفعل ومرة يطلق على المفعول فالجهميه استغلوا هذه الفرصه قالوا الفاظنا بالقران او لفظه بالقران مخلوق العام من أهل السنة يظن أنه مراده حركة اللسان وصوته يقول نعم هذا مخلوق فيستسلم لهم ولا يدري أنهم يقصدون نفس القرآن الملفوظ فيتوصلون إلى هذه البدعة بهذه الحيلة فالجواب أهل السنة هو التفصيل ونقول لا يجوز أصل الإنسان أن يتكلم بهذه البدعة. قد يكون بعض الحاضرين بل قد يكون دائما في المسلمين من لا يتقن هذه المساله صح ولا لا لو جيت عند بعض كبار السن او عند بعض المسلمين الذين لا يعرفون هذه التفاصيل اهم شيء يؤمن بان القران كلام الله يكفي هذا غير مخلوق يكفي هذا عوام المؤمنين لا يلزم ان يدخلوا في هذه التفاصيل لكن علماء المؤمنين المحققين يحتاج أنهم يبصروا الناس بالتفصيل، فلا بد نفهم من هذه المسألة ليست من المسائل الاصول التي يجب عليك أن تحفظها حفظاً دقيقاً لا، هذه لاهل التحقيق يدركها ويعرف تفاصيلها، أما عوام المؤمنين يكفيهم أن يؤمنوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا يكفيهم الحمد لله، كلام الله صفة مصفة، وهذا ولله الحمد كل صاحب فطرة من أهل الإسلام يؤمن بهذا. لكن عندما ياتي اشتباه ياتي لفظ مجمل ياتي هنا يحتاج المؤمن الى اهل العلم وهنا نستفيد فائده وهي ان الاجمال في الالفاظ يسبب ايش النزاع والشقاق الان اكثر خلاف حتى بين من ينتسب الى السنه والحديث تجد احيانا بينهم نزاع وعند التحقيق تجد أن النزاع لفظي تجد أن النزاع ايش لفظي لكن اختلفوا في جملة لا هذا الجملة اللي نقولها هي الصحيحة لا جملة اللي نقولها هي الصحيحة، ويتنازعان ثم لهذا أتباع ولهذا أتباع وتحدث فرقه بين أهل الإيمان بسبب الاشتراك في الألفاظ والإجمال، فالمؤمن عندما يرى مثل هذا إذا كان هو من علماء أو من طلبه العلم الذي يريد التحقيق يبحث المسألة ولا يرضى بالتقليد. ويرجع الى الراسخين في العلم ويرجع إلى من؟ الراسخين في العلم وأما إن كان من عوام المؤمنين فيكفي أن يعرف جمل الاعتقاد يكفي أن يعرف جمل الاعتقاد يعني أصول الاعتقاد الجمل الكبرى قواعد كبرى ولا يجوز أن يمتحن الناس بمسألة اللفظ إلا إذا احتيج إلى ذلك يحتاج الى ذلك اما في اذا لم يحتج الى ذلك فالاصل ايش الا يمتحن الناس بما لا تدركه عقولهم من جهه التفصيل اللغوي او ما يحدث من يعني انواع التفصيل الاخرى التي تشق على اذهانهم والله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ياتي إلى العوام ويأتي الا ويشق عليهم بمسائل فيها صعوبه وفيها تحتاج الى تبصر وتحتاج الى رجع الى المصادر وإلى كلام العلماء الراسخين هو ليس من اهل هذا الشأن ولكن عليه ان يرجع الى علماء الامه الراسخين ويرد الامر اليهم ويأخذ عنهم ويصدر عنهم هذا هو الواجب على العوام لما احمد كان مشهور عنه يقول اللفظية جهميه ايش معنى جهمية جهميه من يشرح لي الان بعد كل هذا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق عند أحمد جهمية لأن مرادهم أن القرآن مخلوق بس يتحايلون بهذه الكلمة إذن من, من هم اللفظية الذين يقولون ألفاظها بالقرآن مخلوقه هم الذين يقولون لهم اللفظية في المقابل هذا اللي قلت لكم أنا خرج من بعض أهل الخير في زمل الإمام محمد من يقول الجهمية يقول لفظ القرآن مخلوق هم جهميه إذا نقول ليش لفظنا بالقرآن غير مخلوق عشان ما نصير جهمية وهذا غلط صح ولا لا لأن نفس كلمة اللفظ معتبرة لهذا وهذا صح ولا لا فصار ضمن كلامهم لفظ القرآن غير مخلوق المحتمل أن الصوت غير مخلوق وأن كتابتنا غير مخلوقة وألفاظنا غير مخلوقة هذا كلام باطل ولهذا كان أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي انتبه ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا تقول هذا ولا هذا كله غلط غلط هنا وغلط هنا لأن الكلمه مجمله تحتمل عدة أشياء فلا يصلح ان تقول بالنفي هنا ولا بالإثبات هنا ماذا تقول؟ تفصل إذا احتيج إلى التفصيل ولا يكفي أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق وإذا وجد هؤلاء أهل الباطنين تقول ما مرادك ما قصدك لفظك غلط شوف هذا شوف واحدة اللفظ اللي قلته غلط سواء قلت لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظ القرآن غير مخلوق كل هالجملتين خطأ مفروغ منها ثم نفصل في المعنى ما المراد عندك إن كان مرادك لفظ القران مخلوق مرادك القرآن فهذا قول الجهميه قال لا انا ما اريد هذا تريد ماذا قال صوتي قل هذا حق لا شك ان صوتك مخلوق وافعالك مخلوقه وهذا حق نؤمن به لكن العباره اللي عبرت فيها غلط تفصيل نفصل معه في المقابل الثاني اللي يقول لفظي بالقران ايش غير مخلوق من اهل السنه يهرب من الجاميه يقول لفظ القران غير مخلوق تعال هذا غلط كلامك ما مرادك هذا الكلام قال صوتي وتلفظي غير مخلوق عفوا نعم تلفظي بالقران عفوا يقول الكلام القران كلام الله غير مخلوق وهذا قصدي انا به قل صدقت القران كلام الله غير مخلوق ولكن التعبير هذا قد يحتمل ادخال ايش صوتك انت وإدخال افعالك فلا تعبر بهذه العباره هذه بدعه طبعا يمكن تحتاج نوعنا تكرار يعني القاعدة أن الكلام المجمل دائماً يحتمل أغلب فنبتعد عنه قاعدة ثانية إذا اشكلت علينا أمور ما نرجع للناس مثلنا نرجع لمن الراسخين في العلم الراسخين في العلم خصوصاً مثل هذه المسألة قبل ألف سنة بل ألف ومئتين سنة نرى الحان حينها ألف واربعمية شوف حتى بين طلبة العلم الخين. تجدهم يتخاصمون وتغاضبون وتتعادون في الله واعوذ وهم اهل السنه وجماعة، كلهم بسبب ايش الاشتراك في اللفظ والإجمال طبعا حدث امور ما ودي انا اذكرها ولا اطيل فيها بس هذا باختصار موضوع اللفظ يعني عرفتم الآن الان اختصار هذا موضوع اللفظ طبعا نعيد اللي بسرعة بسرعه يعني ابو بكر الاسماعيلي الجرجاني يقول ذكر في رسالته التي صنفها لاهل جيلان من زعم ان لفه بقران مخلوق يريد بقران فقد قال بخلق القران شفت كيف يريد ايش يريد به القران السلف تفطنوا لهذا الشيء لانه كانهم يقولون القران مخلوق بس حاولوا يحتالون قال وذكر ابن مهدي الطبري ابن مهدي هذا من علماء الكلام من علماء الكلام من تلامذه ابي الحسن الاشعري عفوا من تلامذت ابن كلاب ابن كلاب شيخ الأشعري. شيخ شيخ شيوخ اشعري وابن مهدي هذا من شيوخ الاشاعره المتقدمين لان ابي الحسن اشعري مقالته تلقاها عن هؤلاء ابن مهدي وطبقته كالحارث المحاسبي وامثاله وهؤلاء ابن مهدي ومن معه ابو علي القلانسي وجماعة أخذوا عن ابن كلاب ابن كلاب في زمن أحمد لأن الأشعري ما أدرك ابن كلاب بينهم حوالي ثمانية سنه ما أدركه فالمؤلف لما ذكر كنام ابن مهدي هنا كأن يعني كأن يعني أنا أذكر واحد في رسالتي في اعتقاد أهل السنة وهو من علماء الكلام أراد يعتذر فقال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي يعني هذا اعتذار ليش أنا اوردته لاستحسان ذلك منه يعني هذا كلام حسن فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكروا وهذا دليل على أن العالم علماء الكلام قد يوافق أهل السنة خصوصا المتقدمين يعني عندك المتقدمين من الاشاعره أحسن بكثير من المتأخرين المتأخرين قاربوا ووافقوا المعتزلة والجهمية في مساعد كثيرة بينما المتقدمين ما كان عندهم هذا الشيء عندهم أغلاط لا شك وعندهم بدع وضللات لكنها ليست مثل ما عند المتأخرين ثم ذكر كلام إسحاق بن راهوية عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق يعني إسحاق رحمه الله يقول لا يكون الإنسان عرضة للتلاعب بالإجمال فيستغله أهل البدع فالمناظرة إذا جاء عامي من عوام أهل السنة قد يغلبه المبتدع في المناظرات فيؤمن المسلم ويعتقد ان القران كلام الله غير مخلوق لا يفتح باب على نفسه من ابواب اهل البلاء واضرب لكم مثال الحين لو قال نخرج عن الموضوع شوي بس لو قال لك معتزلي او جهمي او نحوه ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ليس بجسم فتقول انت يعني بعض عوام السنه اذا ما انتبهوا نعم اقول ان الله ليس بجسم هذا غلط هذا ايش خطا غلط بس هنا دخل في الحباله صاده المبتدع هنا صاده ايش المبتدع فيقول الجهمي هذا المعتزلي إذن الاستوى على العرش إذا أثبتناه أثبتنا التجسيم فإذا قلنا إن الله ليس بجسم إذن نثبت ننفي أنه استوى على العرش حتى لا نقع في ايش في التجسيم فحين أنه يحار العامي ويبلش ما يدري ماذا يفعل يحتار والصواب ماذا يقول المسلم لهؤلاء يقول هذه الألفاظ اللي تقولها الفاظ مجمله الفاظ محدثه جسم جوهر حيز وكذا الفاظ ليست في كتاب السنه تتعبد لم يتعبدنا الله جل وعلا باثباتها أو نفيها لم لم ترد في كتاب السنه والموقف عندنا منها موقف واحد قاعده واحده اللفظ نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه نتوقف فيه ما ندري هذا اللفظ ما نثبته لربنا ما نقول إن الله جسم ولا نقول إن الله ليس بجسم لأن هذا اللفظ أصلاً لم نتعبد به ليس من ألفاظ الكتاب والسنة ليس مما وصف الله به نفسه أو ليس مما نفاه الله عن نفسه فاللفظ محدث لا نقبله لا نفياً ولا إثباته لا نقبله انتهينا من اللفظ ننتقل إلى المعنى تقول له ما مرادك بان الله جسم من جهه المعنى هل تريد ان تنفي عن الله مماثله المخلوقين تنفي ان الله جل وعلا يماثل المخلوقين قال نعم قال انا اوافقك على هذا لان الله يقول ليس كمثله شيء ام انت تريد بهذه الجمله ان الجسميه هي استواء العرش وهي ما اثبته الله لنفسه من المجيء ومن بقية الصفات فإذا أنت زعمت أن هذا هو معنى الجسم فأنا أخالفك في هذا وأثبت ما أثبته الله لنفسه حتى لو شنعت علي أو أتيت بهذا الأفاظ فاني لا أقبلها ولا أخاف منها لأني لا أثبت ما تقوله وإنما أثبت ما قاله الله في كتابه ولا أبالي سميته تجسيما أو سميته ما تسعى فإني معتمد على ركن وثيق وهو القران العظيم وأما الفاضق فدعها لك لا نقبلها فالمعنى استفصلت به واللف لم نقبله توقفنا فيه نفيا وإيش وإثباته وهذا نقوله هنا ولهذا اسحاق يقول لا ينبغي أن يناظر في هذا انتبه ثم قال ذكر كلام ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري له رسالة مطبوعه موجودة محققة هي اللي نقل منها المصنف هنا بين فيها القول الحق وبين ان هذه المساله ما حدثت الا في زمن الامام احمد وما قبل ما كان هذا الموضوع منتشر وما كان الناس عنه في غفله ما حد يثيرهم لكن لما جاء اهل البدع وتكلموا احتاج اهل السنه للرد عليهم وبيان باطلهم وبيان الحق لاهل السنه وذكر يعني الصابوني ان ابن جرير رحمه الله نسب اليه كلام أنه يخالف الإمام أحمد وخالف عن السنة وهذا غير صحيح ابن جرير رحمه الله من علماء اهل السنة ثم في الختام قال والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن النفذية جهميه فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظ المخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهميه وحكي عنه أنه قال اللفظية شر من الجهميه ليش؟ لأن الجهميه يصالحونك ببدعتهم واللفظية يتحايرون يخفونها وأما حكاها بن جليل عن أحمد أن من قال لفظ القرآن فمتدع عن شرحنا لكم. أحمد قال لمن قال أن القرآن بلفظ غير مخلوق قال ما سمعت عالما قال هذا ما سمعت العلماء يقولون هذا وقال من قال هذا فهو مبتدع لأنه مقاله بدعه ولأنها تفضي إلى القول بأن الأصوات وحركات اللسان كل ذلك غير مخلوق وهذا باطل بل هو واضح البطلان هذا خلاصه يعني الموضوع هذا كم ساعه في؟ متسالام طيب ننقف على هذا عشان بعض الاسئله طيب يقول أن ذكر في الدرس الماضي المجهمية والمعتزلة يعني ينفون الكلام والمحبة فكيف يحرفون ما بعدها لأن هاتين الصفتين صفة المحبة عنها تنشأ العبادة لله جل وعلا وصفة الكلام عنها ينشأ الخبر والوحي عن الله سبحانه وتعالى طيب هذا يقول نخشى أن ينتهي المدة ولم نمر على الرسالة فهل تقرأ الرسالة بسرعة والتعليق؟ والله يوديها طيب زاك الله خير هل الفرق المذكورة هذه الظالة موجودة في زماننا وما اخطرهم على الدين؟ نعم موجودة يعني المقالات هذه موجودة ولها أهلها ولها دعاتها وأخطرهم والله كل الله خطر لكن يعني لا شك ان الباطنية مقالات الباطنية مقالات الرافضة ومقالات نفات الصفات كل الله خطر حتى الخوارج خطرهم على الإسلام وأهله ومشكلة أن مذهب الخوارج يأتي في صورة مذهب إيش اهل السنة يغلون في باب التكفير ويخرجون عن طريقه على السنة والجماعة فيه هنا يقول لماذا مشدد في الكلام على من قال القرآن مخلوق وأنه كافر ومسألة الشرك والتوحيد و ولا يشدد في الحاكمية ومن تكلم على الحاكم الذي يشرع للناس قوانين طاغوتية ويجعل نفسه ربا لهم مشرعا وينزمهم بها ياتي هنا الورع والتاني لا يا اخي اذا جاء حاكم مشرع للناس قوانين طاغوتيه ويجعل نفسه ربا ما في مجال للورع هنا ان شاء الله العافيه هذا لا شك انه كفر اكبر ولا ياتي ورع في هذا الباب لكن الذي يعني يحدث أن موضوع الحاكمية هو موضوع رفعه أول من خرج على علي رضي الله عنه في أمور يظنون أنها تخالف الحكم بما أنزل الله وأخطأوا في هذا ولا يزالون يخطئون في هذا فلهذا يحتاج المسلم إلى البيان والتمييز والتفصيل ولا شك أن من أخطأ في هذا المقام يشابه من؟ إذا غلاء يشابه الخوارج الموضوع هذا موضوع خطير ويحتاج إلى تفصيل كيف ما نفصل لكن من عبد غير الله أو قال للناس أنا ربكم فنحتاج تفصيل هذا واضح فالواجب على طالب العلم أن ينتبه موضوع الحاكمية موضوع يحتاج تفصيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فاصاب فله أجره وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد شوف كيف له أجر وهو أخطأ الحكم يقول عندما أسمع الصفات المعلوية والفعلية لله عز وجل كالعلم والنزول وغيرها يتفهم الذهن معانيها ويسكن لها القلب لكن عندما أتفكر في معاني الصفات الذاتية الخبرية التي هي أجزاء وأبعاظ متراكيب في حق المخلوق كاليد والعين والقدم تصيبني حيرة في الذهن واضطراب في القلب لعدم وضوح معانيها عندي أرجو أن تبينوا لي هذا يا أخي الكريم الله جل وعلا أخبرنا عن نفسه وإذا أخبرنا الله جل وعلا عن نفسه فنؤمن بخبر الله ونمسك عما لا علم لنا به وهذه الحيرة هي عبارة عن وسوسة من الشيطان يدفع القلب للخوض في هذا المقام الذي يجب فيه الإمساك يجب على المؤمن أن يمسك إن الله جل على أخبرنا أن أنه موصوف بهذه الصفات فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فنؤمن بخبر الله ونمسك عما لا علم لنا به ونعلم أن الله ليس كمثله شيء ولا يرتاب المؤمن في خبر الله وإنما يرتاب في عقله هو ويشك في تصوره هو ويعلم أن ما يلقيه الشيطان في قلبه أو عقله لا يعتمد عليه بل يجب الاستعاذة بالله منه وأكثر من التضرع إلى الله جل وعلا ودعاءه بان تكون معظما له حق تعظيمه مؤمنا بكلامه مثبتا لما خبر به عن نفسه جل وعلا يقول لم افهم ان القول بخلق القران يلزم من انكار الرسالات وابطال الشرائع الان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما ارسل نزل عليه جبريل بالقران فقال, الله فقال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخره فرجع يرجع بها فؤاده ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره هذا الوحي هو كلام الله والجميع والمعضلة يقول إن الله لم يتكلم ولم يوحي بشيء ولم يصدر منه شيء ولم يخرج منه شيء فهذا المخلوق الذي أمر ونهى مخلوق من ضمن المخلوقات وبالتالي فالذي أمر ونهى ليس رب العالمين وإنما هذا المخلوق فهذا فيه إبطال الرسالة لأن الرسالة تقتضي أن يأتي المرسل بخبر المرسل فأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله بماذا أرسله؟ بهاي الوحي بالقرآن بها وبالسنة بهذا الدين. قوله ولا يعاد المرض كلام ابن خزيمه ألا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد اليهودي لا شك أن عيادة الكافر إذا رجى إسلامه مشروعه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم يكن هناك مصلحة أو لم يرجع إسلامه ففيها خلاف بين العلماء والأقرب الجواز والأقرب في ذلك الجواز لكن بحث ابن خزيمة في موضوع إيش؟ الهجر كما تقدم ها أنت سمعت خطأ هذا يقول قلتم الصوت صوت القاري والكلام كلام ابتدعه الرسول استغفر الله لا يمكنك سمعت خطأ يا أخي الكريم ابتدأه بهمزة مو بعين يعني إنما الاعمال بالنيات هذا الكلام من أين بدأ بدأ من الرسول مو بدأ بالعين بالهمزة جزاك الله خير هل حفظ القران مقدم قران مع التعلم طيب تتعلم وتحفظ القران سوا هذا واحد اخر ايها اعظم من كفر الحكام ام من قال ان القران مخلوق يا اخي هذا موضوع يحتاج بصيره ما عندنا درس يعني مخصص ما نستطيع ناخذ جميع مسائل العقيده موضوع تكفير الحكام موضوع يحتاج الى بصيره وهو مثل اللي يرجع عليه في هذا الموضوع لا أبدأ تعرف هذا الشيء هذا يرجع فيه إلى علماء راسخين في العلم كبار شابة لحاهم في العلم يرجع المسلم إليهم ويأخذ عنهم أما كل ما جاءك واحد يلقي محاضرة ترسل له سؤال في الموضوع التكفير وفي موضوع كذا هذا ما يصلح يا اخوان من يتقي الله جل وعلا ويعرف أن هذه الموضوع خطيرة مثل الطلاق الحين لو قلتك الحين هذا طلق زوجته وقال لها كذا كذا كذا تطلق ولا ما تطلق؟, تطلق لا ما تطلق ما يصلح طيب التكفير أخطر يرد الأمر إلى أهل العلم الراسكين مجرد أنا مدرس عشر الله يعيني على شرح هذا الكتاب أما اني تجعلني في مصاف في القبار لا انتبه ضع الناس في منازلهم وجزاك الله خيرا هل يوجد في هذا الزمان هجر تعزير الغالب انه صعب لكن قد يوجد في بيتك مع ابنائك او اذا كان يعني المجتمع باشره العالم و اجتمعت على هذا الشيء قد يوجد لكن نادر هذا يقول أنا مبتلى بقوم يقولون بخلق القرآن فما حكم الصلاه خلفهم لا تصلي خلفهم إلا يقول أن وراء المستور أو المجهول الحال لا تصلي خلفهم صلي خلف أهل السنة صلي خلف أهل السنة إلا صلاة الجمعة ما كان جامع إلا جامعهم تصلي وتعيدها في بيتك هذا كلام العلماء السنة هذا كلام علماء أهل السنه في من قال بخلق القران وان شاء الله نفيد دياركم اهل السنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق او كلام الله لا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسل كلام الملائكه كلام الخالق كله مخلوق انتبه الذي ليس مخلوق هو كلام الله عز وجل فقط الم الاجمال الاجمال يعني يكون الكلمة تحتمل أكثر من معنى يقول الاشعري أليس قد تاب لماذا تنسب اليه لان الاشعريه او متاخرون اخذوا عنه مقالته التي عرف بها بها اشتهر بها بعض الشباب يسال اسئله نسال الله يهديهم هذا يقول ما دام ان من قال بخلق القران فهو كافر فاذا المامون كافر فكيف نرضى بولايته على المسلمين ولماذا لم يخرجوا عليه لا يا اخي هذا غلط لان المامون لما كان في عهد الإمام احمد الابن احمد عرف ان عنده غلط واشتباه بخلاف ابن ابي دعاة القاضي الذي عنده علم هذا انسان عاملي خليفه لكن ما عنده علم لبسوا عليه و ربما ان الامام احمد يعني راى في هذا انه قد وقع في الكفر وكفر ربما الله اعلم لكن لم يثبت شيء صحيح واضح وللامام احمد صرح اصرح شيء في النهي عن الخروج عليه صرح تصريحا واضحا ما في جلأ ما في إجمال ولا في خفاء لا لا تخرجوا اياكم والخروج هذا خلاف الاحاديث هذا خلاف الاثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الخروج وهذه طريقتها للسنه الجماعه على كل أعتذر يعني على الاطاله عليكم انا ارجو يعني بكره نختصر في تعليق اسمه لي يعني هذا حتى نستطيع أن نكمل الكتاب ان شاء الله واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد الله وسلم